وإهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمين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 আমার উনি সামিদের لل العالمين الرَّحمن الرحيين ماري يودين هي كان عبد و كان استعين إد الصرااق المستقيم صرااق الذي أنعم ت عليهم وير المضضوبِ عليهه وَلوق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من قين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هُو اللهَّ فيِي السَّماوَاتِ وَفِي الأأَْرض عَلَ مُصِروَكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيعلملَمُ مَا تَكْسمون وَماَا تَأْتيِيه مِن آيَة مِن آيات َبّهِم إِللاا كانَوا عَهَا مارِضين فَق كَ الذَّبُوا بِالحَّلَ ما جَ أَهُمْ فَسَوْوفََأتيهِم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري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 وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينفهون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحافظ الذي يسخر منهم ما كانوا به يستهزمون الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا Come wow. on. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل سيروا في الأرض ثم كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غير فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا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 decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zankin naik dekhun ardhangini natik tangini proti rabibar raat quran ekta churanto মহাবিশ্বয় মহা গ্রন্থ আল কোরআন করেছেন কোরআন যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখানোর রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মোমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাইখ আব্দুর রহমান মাদানীর সাথে আসুন কুরআ দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَتُ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أن لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ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 انظر كيف كذلوا على أنفسهم وظل عنهم, عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وجعلنا على قلوبهم أكنة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 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا فقالوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا وَلَوْ رُدُّوا لَمَانُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ الله يا الله لمن حمدا ربنا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 قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ مقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ وللداره الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انما يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وَلَقَد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَدَّرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَن نُّبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ شَيْئًا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نبأ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 انما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم اليه يرجعون الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ¡Vamos! قي نصر الذيينَأَ عتَ عليههِم غير المَضذِ عَهِم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 فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما كل حتى اذا فرح بما اوتوا اخذناهم ضغطه فاذا هم مبلسون فقطع اداب सकल समस्थान एक कथार मध्य अपना पुनः बांगलादेशे सबचे लाभ जनकोच्च मुनाफा दी कुरान मूल्यवान तथ्य बोले नम्बर रास्त समय उदाहरण शान सते जा रास्त करेंटार्न पात गुण बस भाषा आत्तर हजार परसेंट আর কোন ব্যবসা আপনাকে এর চেয়ে বেশি মুনাফা দিতে পারবে আজই বিনিয়োগ করুন আল্লাহ তালার রাস্তায় বাংলা মানবতার সমাধান